بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم واحدة إلا استمعوه وهم يلعبون لا يدور قلوبهم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 فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا ذا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالما وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَ الْأَذَى إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُبُونَ لَا تَرْكُبُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلًا أَنَّنَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 لَتَخَالُدُنَّهُ بِاللَّدُنِّ إِن كُنْتُم فَاعِلِينَ بَلْ نَقُضِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من مجد معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوعي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْوَالِيِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 يَتَّخِرُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَيُومِ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجهم النار حين لا يكفون عوجهم النار ولا عن ظهورهم ولا هم يصرون بل تأكين ضغتهم فتبهدهم فلا يستطيعون ردها.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 فَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا مَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ صُمٌّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ من عذاب ربك ليقولن يا, ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط لي أوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة بمي من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربا بالغيب وهم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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا ذا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 ونوح إذن دام قبل فاستجبنا له فنجينا وأهله فنجينا وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوءين فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرح إذ نفشت فيه غنب القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرب وآتيناه أهله وآتيناه أهله وبثناه معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرالعبادين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا أن ذهب مغضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى.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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين إِنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطْعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا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 لو كان هؤلاء آله تبنا وردوها وكل ذفيرها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَ الْحُسْنَاءُ أُولَائِكَ أُولَاءَ لَذَائِكَ عَنْهَا مُبَعِّدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهم في مشتنة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطق السماء كطيش جل الكتب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 إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعلوا فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله